لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا حَافَّةً فَسَطْلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وإلى ليناخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أقاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا إِصْطِ وَلَا تَبْغُ شَنَاءَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَبْغُ شَنَاءَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَسْعَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بحفير